أن اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِفِ الرَّعْوَ إذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِفِ الرَّعْوَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ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 وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعونا وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريض قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَاطِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُو كُمْ يَدْعُو كُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى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 وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعوذن في ملتنا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 صديد يتجرعه ولا يكاد يسيه وياتيه الموت من كل مكان وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض للحق إِيَّاَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْضَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الْضَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشربتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات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 وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمري وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتمه تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي سُرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَرَزْقُهُم مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُقْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَقْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تِ السَّمَاءِ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 فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجر قريب شب دعوتك ونتبع رسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوان وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان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 وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو